في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء؟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 الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى 125-وبرزت الجحيم لمن يراه 126-فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا 127-فإن الجحيم هي المأوى 128-وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى 129-فإن الجنة هي